بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لام رأ تلك آيات الكتاب الحكيم 112. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن, أن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 121. ذلكم الله ربكم أَفَلَا أفلا تذكرون 122. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم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 كذلك زين لالمسرفين ما كانوا يعملون و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم و جاتهم بالبينات وجاءتهم رسلهم 117. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين 118. ثم جعلناكم فِي في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا بِهِ به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم مما انفتر على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولونها ويقولون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 وَجَغَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وظن هم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه الله له الدين من هذه لنكونن من الشاكرين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 ثم إلينا مردعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء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 مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أَهْلُهَا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 كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُوْهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَتُمُّ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ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 مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُفْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 الهدی الی الحق قل الله يهدی للحق افمن يهدی الی الحق احق ان يتبع اما لا يهدی الی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 ممن يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك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 ویوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من المهار يتعارفون بينهم قد خسر الذین كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدین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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعدل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آذان وقد كنت تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 119. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما انتم بمعجزین ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط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 القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفي في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 السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 119. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 110. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةِ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 وامرت ان أَكُونَ من المسلمين فكذبوه فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف وجعلناهم خلايف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 قالوا ادئت لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين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 قَالَ مُوسَى مَا جِئتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 رَبَّنَ طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّمِينَ تبعا ن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بضياء وعدوى حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْبِينَ صِيتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نَندِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 لَلَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 تا العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قل اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ الآيات و قَوْمٍ عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون أَيَّامِ مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظرون من المنتظرین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجی المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك تعبدون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوافك، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فإن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 118. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 119. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن